ب ا ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد ف درسنا في هذا اليوم ما يتعلق بباب ا ل أ م ر من أ ب و ا ب أ ص و ل الفقه وباب ا ل أ م ر والنهي من ا ل أ ب و ا ب ا ل م ه م ة في اصول الفقه و السبب في ذلك هو أ ن مدار التكليف على ا ل أ م ر و النهي مدار تكليف العباد على ا ل أ م ر و النهي فغالب ا ل أ م و ر ا ل ت ك ل ي ف ي ة تندرج تحت واحد تندرج تحت هذين ا ل أ م ر ي ن اما تحت أ م ر وهو يشمل الواجب و المندوب أ و تحت نهي و هو يشمل نعم المكروه و المحرر و يبقى ا ل إ ب ا ح ة على الخلاف السابق حينما قلنا اختلف أ ه ل العلم ف ي م ا يتعلق بالمباح هل هو من ضمن ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ي ة أ م أ د خ ل ب ا ل ت ب ا ه و قد مضى الكلام عن هذا إ ذ ن باب ا ل أ م ر و النهي من ا ل أ ب و ا ب ا ل م ه م ة في أ ص و ل فقه و لذلك يراعي المؤلفون في ذلك يراعون تقديم هذين البابين باب ا ل أ م ر و النهي يراعون تقديمهما في في كتبهم مثل هذا المتن المختصر و غيره من الكتب أ ي ض ا يقدم ا ل أ م ر و النهي على ما بعده من أ ب و ا ب ا ل أ ص و ل قال الماتن رحمه الله تعالى و ا ل أ م ر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فقوله هنا استدعاء مر ة معنا أ ن السين و التاء بمعنى بمعنى الطلب فاستدعاء هنا أ ي الطلب ا س ت د ع ا ء هو الطلب قوله الفعل الفعل هو ا ل إ ي ج ا د ادعاء الفعل يعني طلب الايجاد طلب الفعل اي طلب الايجاد و الايجاد هذا يكون بالقول و يكون بالعمل اما طلب ايجاد عمل او طلب ايجاد طلب ايجاد قول مثلا طلب ايجاد العمل اقم الصلاه اقم الصلاه هنا طلب ايجاد بالعمل طلب ايجاد بالقول مثل قوله تعالى و ا ذ ك ر ا ل ل ه كثيرا لعلكم تفلحون و ا ذ ك ر ا ل ل ه كثيرا لعلكم تفلحون و هنا طلب إ ي ج ا د بالقول إ ذ ن القول و العمل يدخل تحت مسمى الفعل هنا و هو و هو ا ل إ ي ج ا د و ا ل إ ي ج ا د هنا يعني الفعل يمكن أ ن يكون قيدا يخرج به استدعاء الترك ل أ ن نقول ق و ل ه ا استدعاء الفعل استدعاء ا ل ط ر ب والفعل هنا ا ل إ ي ج ا د يخرج به النهي ل أ ن النهي استدعاء استدعاء ا ل ر ك ل أ ن النهي استدعاء التركي فاذا هذا قيد نعم قيد يخرج النهي ق و ل ه هنا بالقول تحديده بالقول نقول هذا أ ي ض ا قيد ثان يخرج ا ل إ ش ا ر ة يخرج ا ل إ ش ا ر ة و ا ل إ ش ا ر ة و إ ن كانت تفيد الطلب لكنها لا تسمى لا تسمى أ م ر ا و إ ن كانت تفيد الطلب لكنها لا تسمى أ م ر ا فمثلا يمكن أ ن يشار إ ل ى أ ح د من ا ل ح ض و ر مثلا جاء إ ن س ا ن و طلب خ د م ة أ و ما شابه ذلك ف أ ش ر ت إ ل ى واحد منكم يعرف من هذه ا ل إ ش ا ر ة نعم الطلب يعني قم فنهض ا واعن هذا أ و افعل معه أو كذا او سعده فيما يريد فهذه ا ش ا ر ة تفيد الطلب لكنها لا تسمى أ م ر ا ل أ ن ا ل أ م ر لا بد أ ن يكون لا بد أ ن يكون بالقول لا بد ان يكون بالقول و في هذا رد أ ي ض ا على من على ا ل أ ش ا ع ر ه رد على ا ل أ ش ا ع ر ه الذين يقولون إ ن كلام الله هو معنى قائم بالنفس لم يتكلم به و إ ن م ا هو معنى قائم بالنفس علمه جبريل نعم فعبر عنه و هذا كلام خاطئ باطل هذا كلام خاطئ باطل بل ان كلام الله هو كلام حقيقي بصوت يسمع تكلم به الله تكلم به الله و سمعه منه جبريل عليه السلام فهذا فيه رد على على ا ل أ ش ا ع ر ة الذين يقولون إ ن القول إ ن الكلام معنى ن ف س ف إ ذ ا أ خ ذ ن ا بقول ا ش ا ع ر ة يكون ا ل أ م ر أ ي ض ا نعم ب ا ل إ ش ا ر ة لا يكون بالقول ممكن يكون ب ا ل إ ش ا ر ة بل بغير ا ل إ ش ا ر ة بمجرد وجود المعنى ا ل ن ف س م جرد جزء مع النفس يعتبرهم قولا و هذا لا يصح قوله هنا ممن هو دونه ممن هو دونه تحديد الدون يعني أ ق ل قوله ممن هو دونه يعني ممن هو أ ق ل منه و الضمير هنا بقوله دونه يعني دون ا ل آ م ر دون ا ل آ م ر عندنا آ م ر و عندنا م أ م و ر ف ا ل م أ م و ر إ ذ ا كان أ ق ل اذا كان اقل من ا ل آ م ر نعم و دون ا ل آ م ر فهذا يسمى ايش هذا يسمى امر هذا يسمى امر و هذا معنى قول استدعاء ا الفعل بالقول ممن هو دونه نقول لا يخلو ا ل آ م ر و ا ل م أ م و ر لا يخلو من ث ل ا ث ة أ م و ر إ م ا أ ن ي ك و ن متساويين الامر و ا ل م أ م و ر متساويين ف إ ذ ا استدعى هذا واحد, واحد منهما استدعى من ا ل آ خ ر طلب يعني طلب الفعل فهذا الطلب يعد التماسا يعد التماسا التماس يسمى ا ل ت م ا س لانه مساوي له نعم في العلو والاستعلاء وما شابه ذلك نعم فهذا يعد التماسا و إ م ا أ ن يكون ا ل م أ م و ر أ و المطلوب من أ ع ل ى نعم فهذا يكون هذا يكون دعاء يسمى دعاء او سؤال يسمى دعاء او سؤال و إ م ا أ ن يكون دونه و إ م ا أ ن يكون دونه فهذا يسمى يسمى امر هذا يسمى أ م ر إ ذ ن كلام المؤلف هنا في قول ممن هو دونه لئلا يفهم أ ن كل طلب يلزم منه ا ل أ م ر ليس كل طلب من الشيء ليس كل طلب يفهم منه ا ل أ م ر بل إ ن الطلب عند ا ل إ ط ل ا ق لا يقبل إ م ا أ ن يكون المطلوب منه مساويا للطالب أ و يكون أ ع ل ى منه أ و يكون أ ق ل ف إ ن كان أ ع ل ى منه فهو السؤال و الدعاء و إ ن كان مساويا فهو الالتماس و إ ن كان دونه فهو ا ل أ م ر و قد مر معنا قول صاحب السلم نعم امر مع استعلاء ل و عكسه دعاء أ م ر مع استعلاء ل اذا كان استعلاء ل فهو أ م ر و عكسه دعاء نعم و بالتساوي فالتماس وقع و بالتساوي فالتماس وقع فهنا ذكر ا ل ث ل ا ث ة ذكر الدعاء و الالتماس و ا ل أ م ر ذكر الدعاء و الالتماس و ا ل أ م ر و نفهم إ ذ ن من كلام المؤلف هنا أ ن ا ل أ م ر يسمى أ م ر ا مع الاستعلاء من الامر يسمى امرا مع الاستعلاء ل أ ن ه قال ممن هو دونه قال ا ل م ؤ ل ق على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب و قوله هنا على سبيل الوجوب متعلق باستدعاء ل يعني ان يكون الاستدعاء هذا على سبيل على سبيل الوجوب ل أ ن الاستدعاء أ و الطلب لا يخلو من أ م ر ي ن إ م ا أ ن يكون او من ع د ة امور اما ان يكون للوجوب او ان يكون للندب او ان يكون ل ل ا ب ا ح ة ه اما ان يكون للوجوب او ان يكون للندب او يكون ل ل ا ب ا ح ة الامر لا ي أ خ ذ من هذه الامور ا ل ث ل ا ث ة و سياتي ان شاء الله يعني هل الامر ي أ خ ذ ب الوجوب او لا ي خ ذ ب الوجوب س ي أ ت ي قال المؤلف رحمه الله هنا و صيغته إ ف ع ل وصيغته إ ف ع ل وهي عند ا ل إ ط ل ا ق والتجرد عن القرينه تحمل عليه إ ل ا ما دل الدليل على أ ن المراد منه الندب أ و ا ل إ ب ا ح ة على أ ن المراد منه الندب أ و ا ل إ ب ا ح ة هنا أ ش ا ر المؤلف إ ل ى ص ي غ ة من صيغ إ ل ى ص ي غ ة من صيغ ا ل أ م ر وهي وهي ص ي غ ة بنص ا ل أ م ر بكلمه إ ف ع ل هذه ا ل ص ي غ ة ا ل ح ق ي ق ة من الصيغ و ك أ ن المؤلف رحمه الله من باب الاختصار أ ش ا ر إ ل ى ص ي غ ة و ا ح د ة و إ ل ا في الصيغ ك ث ي ر ة بعضهم ذكر أ ن ه ا ثلاث صيغ و بعضهم زاد إ ل ى أ ر ب ع و بعضهم أ و ص ل ه ا إ ل ى أ ك ث ر من ذلك ف ن ق و ل مثلا من الصيغ في ا ل أ م ر ما ذكره المؤلف ص ي غ ة إ ف ع ل ص ي غ ة إ ف ع ل مثل قوله تعالى أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس ف ق و ل تعالى و اقيم الصلاه طرفي النهار وزلفن ج ه الليل هنا ب ا ل ص ي غ ة ت ي ش ب ا ل ص ي غ ة ت فعل هنا ب ا ل ص ي غ ة ت فعل قال ا ل ن ا ظ ر ب ا ل ص ي غ ة ت فعل فالوجوب وحقق حيث ا ل قرينه تنتفت و اطلق ا فهذه ا ل ص ي غ ة منصير الامر من الصيغ قالوا اسم فعل الامر اسم فعل الامر مثل قول تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم ان ضل في الهديت ف ه ن ا قولوا عليكم اسم إ ي ش اسم فعل ا ل أ م ر هذا من صيغ ا ل أ م ر لو جاء شخص قال هذا ما قال ف ع ل ل أ ن ه ليس ص ي غ ة ب ص ي غ ة فعل لكن نقول هو ب ا ل ص ي غ ة اسم فعل ا ل أ م ر عليكم يعني اسم فعل ا ل أ م ر أ ر ا د به اسم فعل ا ل أ م ر فيدخل في صيغ في صيغ ا ل أ م ر كذلك يقولون منها المصدر النائب عن فعل ا ل أ م ر المصدر النائب عن فعل ا ل أ م ر ويمثلون له بقول تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذا, إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب هنا ايش مصدر ضرب مصدر نائب عن ايش نائب عن فعل ا ل أ م ر فعل الامر وهو هذا المفهوم من ا ل آ ي ة إ ذ ن دل على أ ي ض ا هذا ص ي غ ة من صيغ ا ل أ م ر فضرب الرقاب يعني اضربوا اضربوا الرقاب و منها قوله أ ي ض ا بالوالدين ا ح ت ا ن ا في ا ح ت ا ن ا هنا أ ي ض ا مصدر نائب عن اي نائب عن فعل ا ل أ م ر يعني احسن أ و احسنوا احسنوا بالوالدين فهذا أ ي ض ا من صيغ ا ل أ م ر أ و فعل ا ل أ م ر قال هناك أ ي ض ا صيغ أ خ ر ى منها مثلا المضارع المقرون بلام الامر كقول تعالى و ليكتب نعم بينكم كاتب بالعدل و ليكتب بينكم كاتب بالعدل هنا فعل مضارع مقرون بلام بلام الامر و هو ص ي غ ة أ ي ض ا من صيغ الامر قالوا من الصيغ أ ي ض ا التصريح بلفظ الامر التصريح بلفظ الامر يعني ك ل م ة الامر مثل قوله تعالى إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن هنا لفظ ا ل أ م ر نعم فهمنا من لفظ ا ل أ م ر من صيغته بذاته أ ن المطلوب فعل أ ن المطلوب فعل واجب وهذا دل على أ ن ك ل م ة ا ل أ م ر من الصيغ ا ل ظ ا ه ر ة من الصيغ ا ل ظ ا ه ر ة قالوا كذلك أ ي ض ا إ ذ ا جاء ما يدل على الفرض أ و الواجب أ و كتب نعم وهذا يدل أ ي ض ا على ا ل أ م ر من قول ي تعالى كتب عليكم ا ن ق ت ا ل وهو كره لكم قول ي تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهنا دل على ايش دل على ا ل أ م ر أ و جاء مثلا ب ك ل م ة فرض نعم ب ك ل م ة فرض ا وهذا دال أ ي ض ا على ا ل أ م ر كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إ ن الله فرض ز ك ا ة الفطر من رمضان إ ن الله فرض ز ك ا ة الفطر من رمضان فنفهم من ك ل م ة فرض هنا إ ي ش ا ل أ م ر نفهم من ك ل م ة فرض نفهم منها ا ل أ م ر